ومن صدح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 ثلاث نسين واحيت ثلاث نسين بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون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 فعل الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم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 في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وَأَضَلَّ جَعَلَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا وَيَا قوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّى الْمُجْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ومن يضلل اللَّهُ فَمَا له وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ذِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا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 وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ السَّبِيلِ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 من عمل سيئة فَلَا يجزى إلا مثلها ومن عَمِلَ صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك أَكَيدُ قُلُولَ الْجَنَّةِ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَيْئًا فِيمَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فرعون أَشَدَّ العذاب وَإِذَا يَتَحَاجُّونَ فِي مَا ٱرَءُوا فَيَقُولُ ٱ ḍُعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ نَدَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ ٱلَّذِى تَكَبَّرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ مَأْجُورُ رَبِّكُمْ يخفف عنا حزنات جهنم دع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك بالبينات قالوا بلى قالوا كافرين اشتركوا في قد مُوسَى موسى الهدى وأورثنا بَنِي بني الْكِتَابَ الكتاب هدى وذكرى الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ فاصبر إن وعد الله وَاسْتَغْفِرْ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الْأَرْضَ قرارا والسماء بِنَاءً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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا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 قالوا ظلوا عنا بل لم كنا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.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 فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْهِ لا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يأتي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ أُولَٰئِكَ الْمُبْطِلُونَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة واثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم